لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم ملائكتا هذا يومكم وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم, يومكم الذين تعدون يوما تطوى السماء قطيسا للكتب يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ طَيَّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خُنْقٍ نُعِيدُ وَعْدًا عَلَيْنَا وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ اللهُ أَكْبَرُ الله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 الذين قالوا ربنا الله ثم استقابوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الله